الله تقبل من ترك دار الاحباب فجري بالعز ويبغى شهدا مدار فكر في حكي كل مرتاب نس انت صفع للمجهد قرادة يا الله تقبل من ترك دار الاحباب فجري بالعز ويبغى شهدا مدار فكر في حكي كل مرتاب نس انت صفع للمجهد ذاك هم عند تلعات الأرقاء قبل نعشق عيش الترف الوسادة وما درن الموت ما عانه مجنى له طبيب فاتح الله عياده له طبيب وفاتح الله عياده الشريعه السنة في مراده حر تعود يعتني كل مرقاب لا تاخذ في دين ربه هواده هاجر وخلى عيشه الذل يعقب خلى منافس في جناح القراده من يوم ناظر بوش وجموع الأحزاب كل على اهل الدين جمع عتادا كل على أهل الدين جمع عتادا لحت يا عرب ضد الإرهاب هم في الحقيقة ضد راعي العباده شاف الفتاة دمع الأعيان سكاب شاف الشرف ينداس غصب عماده ودع جوز تنثر الدم عصابة عادت به الذكرى ليوم الولادة الموت يا يمة للارواح نهى دنيا بدون العز ما به سعادة دنيا بدون العز ما به سعادة شين موت الادمي في مهدا لمت يا يوم اطلبي ربي الارباب من فال جهاد المجتهد في جهاد يبل مهر عذ من الموت مهما صحاب عمر خايف من ماعدا والاذكرت قصتي عند الجنان تصبرني والصبر بغا جلدا لهم اللي حصل فاخر وعجا لو كان منس الحزن يقداح زنادا لو كان منس حزني يقداح زنادا <تصفيق> قبل معارك حبها في الحشدا صوت الرصاص اصطح من الوقت عادا نسر على طاها وغافر والاحزا فين الفجر يطرد بياضا السوادا والصبح يمضي بين مدفع هم مجالس فيها الهدى والإفادة سعادة مذاقها لا بسلكا لذاقها رعي البلد في بلاده لذاقها رعي البلد في بلاده